فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلاقددَ خَلَقناَا فَووقَكم سَب طَرائقَ ومَا كُ عَ الْخَلْلقِ غافلين وَأَزَلناَا منِنَ السَّمائمَا أَم بِقَدر فَأَسكَ النَّهُ فيِي الأرب فَأَسكََّهُ في الأرض, الأرض وَإَِّاعَ ذَهابِم بِهِلَ قادِرون. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينِينَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ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 وَقالَا المَلَؤْ مِن قُومِهِ ال الذيينَ كَفرَرُوا وَكَذَّبُوا بِِق إآخِرَةِ وَأَْرَفْنَاهُم فيِي الحياةِ الدُّنْياَا مَا هذا إِلَّا بَشْرُم مِثُْكُمُ يكُلُ مَِّ تَكُلُونَ م مننْهُ يَشْرَب مَِّ تَشْرَبون وَلإِنْ أَطعْتُم بَشْرًا مِثكُمُ إكُم إذَا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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشانا من بعدهم قرونا آخرين ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَتْ أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَمُؤْثَرٌ لِقَوْمٍ لا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 وَلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَجَأْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عن الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ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 قَالُوا إِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا آئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إِنْ كُنْتُمُوا تَعْلَمُونَ سَيَكُولُونَ لِلَّهِ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 قُل رَبِّ إِنَّ مَا مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن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 قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الراحمين فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّىٰ أَن سَوَّكُمُ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمُ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِتُمُوا فِي الْأَرْضِ عَدَدَ السِّنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِنْ لَبِتُمُوا إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمُ كُنْتُمُوا تَعْلَمُونَ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 وَقُلْ رَبِّي اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ